الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته من المهاجرين والانصار ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد طبعا في الحلقات الماضية استعرضنا تقريبا ثلاث فئات بتوسع وهم فئة المخادعين لله ورسوله وهي فئة داخل المسلمين و فئة الذين اوتوا الكتاب وفئة الكفار الذين أخبر الله أنهم لن يؤمنوا هذه الثلاث الفئات في القرآن الكريم يختلف التصور عنهم في الأحاديث والروايات والتواريخ والمغازي والسير يختلف تماما يعني ليس هناك أكثر اختلافا من أن يخبر الله عن أناس بأنهم لن يؤمنوا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبين كتب المغازي والسير التي تقول بلا قد آمنوا هذا رد مباشر لكتاب الله إلا إذا كان المقصود بالذين كفروا في في الآيات يعني في كوكب آخر غير الذين عاندوا النبي عليه الصلاة والسلام وغير الذين آذوه وغير الذين حاصروه في الشعب وغير الذين قاتلوه في بدر وأحد والخندق وهكذا على أي نحن في اليوم سنستعرض في هذه الحلقة فئة أخرى من من المسلمين الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني منهم. نحن عندما نظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في سيرته في القرآن الكريم عندما نظن أنه عاش ملكا يأمر ويطاع فنحن نظلم السيرة النبوية ونظلم النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعاني من مجتمعه من المنتسبين إليه من, من بعضهم طبعا ليس كلهم ربما أكثر مما يعاني من غيرهم ليس المنافقين الخلص فقط وإنما هناك المترددون وهناك المرجفون وهناك الشاكون وهناك المتنقلون وهناك من يتخذ قيادات وزعماء يسمع لهم دون النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن هذه الفئات التي سنذكرها اليوم هم المنانون بأموالهم أو فئة المنفقين المنفقين للأموال هل كانوا كما نتصور يعني هل كانوا كلهم كما نتصور أنهم ما شاء الله يعني ينفقون بلا أي حساب وبلا أي من نحن عندنا تصور خاطئ في هذا يقول الله عز وجل في سورة البقرة لازلنا فيها في أواخر سورة البقرة ونحن استعرضنا معظم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 فهذه الإشارة ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا اذى حتى فئة المسلمين التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت فئة منهم لا يعرف قليلة أم كثيرة إلا أن أنهم كانوا يمنون ويؤذون في عطائهم إذن قول معروف ومغفرة خير من من يتبعها اذى والله غني حليم ثم يقول الله عز وجل أيضا بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ك الذي ينفق ماله ورئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثل هذا غريب هذا. فيه ناس كانوا ينفقون أموالهم في نصرة الإسلام في الظاهر يراؤون لكنهم لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر. انظر المزيج كيف يكشف لنا القرآن المزيج المجتمعي للعهد النبوي للمنتسبين إلى النبي للمنضوين, للمنضوين تحت قيادته. كان فيهم من ينفق لكنه لا يؤمن بالله اليوم الآخر وهذه لها شواهد من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يعني يا أيها الذين آمنوا انضموا سياسيا زع زعماتيا إن صح التعبير مكاني مكانيا جسديا انضموا للمسلمين يطلق عليهم الحد الأدنى من الإيمان اللي هو لأن الإيمان مراتب كما قلنا ومن العلل من العلل الكبيرة التي أصيب بها الناس وصدتهم عن تدبر كتاب الله عز وجل هو هذا الخلط العجيب في المصطلحات بمعنى او هذا النظره الموحدة أو النظره الواحدة لللفظ الواحدة الذين كفروا يظنون أنهم عبدت الأصنام فقط الذين آمنوا في غاية الإيمان فقط الذين نافقوا أظهر الإسلام وابطنوا الكفر فقط هذه النظرة غير صحيحة هذه نظرة نتيجة نظرة تاريخية نظرة روائية ليست النظرة القرآنية هذه ليست النظرة القرآنية النظرة القرآنية يجعل الإيمان طبقات والنفاق طبقات والكفر طبقات ويعني ربما حتى أكمل هذا ربما أذكر استثنائيا مع أنني لا أحاول أن أذكر الآيات الأخرى التي تتفق مع هذا، لكن استثناء ينسأ أحاول أن أذكر يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في سورة ال في النساء حتى نقف عند قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صلقاتكم بالمني والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب هذا هذا المثال لا يضربها الله لأناس من كوكب آخر وناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بجنس من المنفقين كانوا ينفقون وهم غير مؤمنين قد شكوا أو ارتدوا أو رجعوا كما في الآيات الأخرى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا كما في آية المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا كما في صورة البقرة ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هكذا القرآن مليء بهذا لكن التصور الجاف التصور الشعبي الجاف أو المذهبي الجاف جمد العقول عند مصطلحات لا تتزعزع مصطلحات معينة وهذا من أسباب أو من من أهم الأسباب في محاولة أن نعرف السيرة من القرآن ما أمكن فأذكر مثال في سورة البقرة بعض آية آسف النساء في مسألة الإيمان ما هو الإيمان أظن 136 نعم من آية 136 ممكن أن تتابعوها يقول الله عز وجل مثلا هذا استثنائيا المفترض أنني أمشي حسب ما وعدتكم بالترتيب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله طيب كيف تطالبهم وقد, قل وقد قلت لهم شهدت لهم بالإيمان تطالبهم بالإيمان البعض قد يرى هذا هذا غير صحيح هذا لم يشهد لهم بالإيمان المطلوب شرعاً وإنما شهد لهم بالإيمان السياسي صحة الحد الأدنى من الإيمان الانضمام لدولة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نفهم هذا وإلا سنتهم القرآن بالتناقض سنقول كيف الآن؟ تقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا تمام؟ إذن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل نعم آية 136 من سورة النساء هذه أدخلتها فقط لبيان محاولة تفكيك المصطلح الموحد الجامد الذي في عقولنا أن نفككه أن نحتمل أنه إذا قيل الذين آمنوا أنه قد قد لا يكون مؤمنين بالمعنى الذهني قد يكونوا مؤمنين بالحد الأدنى من الإيمان وكذلك إذا ورد الذين كفروا قد لا يكون به قد لا يراد به عبادة الأصنام وقد يراد فقد يراد به الذين آمنوا بعض الكتاب وكفروا وبعض وكذلك إذا ورد الذي ينافق قد لا يراد أنهم آمنوا ثم كفروا لأن هذه صفة النفاق القرآني آمنوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ولا أنهم أبطنوا الكفر مطلقا لكن قد يكون مرض تردد شك ريب هذه تساعدنا كثيرا على فهم القرآن وعلى تجبره وعلى معرفة معاناة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت النبي لم يكن يعني لم يكن على جبهة واحدة ثم كان على أكثر من جبهة ثم هذه الأوصاف هذه الأوصاف حذر منها الله عز وجل لو كان يحذر من الكفر بمعنى عبادة الأصنام فقط هل معقول هل يعقل أن هذا القرآن العظيم نستمر نحن في نهج أبا جهل وأمية بن خلف طيلة هذه القرون طيب خلاص ما تنتهل ليس لهم أثر لا بد أن الكفر هنا المحضر منه يكون أوسع وأشمل بحيث يدخل فيه بعض المسلمين الذين قد ينتجون تشريعات أحكام سياسة مالية سياسة اقتصادية سياسة حكمية قد ينتجون ليس بالضرورة أنهم هم الذين قد يؤثر عليهم فينتجون يعني أو قد يؤثرون على صالحين فيسعون لهذا إذن يقول الله عز وجل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 في الحديد وفي كذا ما أحب أني أستعرض آمنوا بالله ورسوله نزلت في حق المؤمنين في حق المؤمنين الطبقات الدنيا من الإيمان الطبقات مثل الطبقات الدنيا من الإسلام تماما وقالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم كذلك الطبقة العليا من الإسلام وان يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين الله لا يطلب الحد الادنى من الاسلام من ابراهيم عليه السلام وهو نبي ابراهيم اذا هنا فرق كبير بين التصور الذهني الجامد على كلمه الاسلام بانه واحد وال والتحقيق او التفصيل القراني من السياقات في كلمة الإسلام فكذلك في الإيمان وكذلك في الكفر وسبب هذه الأوهام بسبب أننا جمدنا الألفاظ على لفظه واحدة على تصور واحد لم نفهم القرآن ولن نفهمه أبداً ما دام, ما دام أننا معاندين للنصوص التي لم نتدبر القرآن ونذهب هكذا لا نتدبر ولا كأننا لا نعترف بهذا الكلام وهذا نوع من الكفر الخفي وسيأتي من يكفرون بآية الله سيأتي أن أنك قد تكون كافرا وأنت تصلي وتصوم قد تكون كافرا وأنت لا تعرف لماذا لأنك لا تصدق آية واحدة آية واحدة إذا لم تصدقها أو لم تنتبه لها وأنت مؤهل للانتباه لها أو أو أبغضتها فهكذا على حال بعد الفاصل نواصل بإذن الله موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tad.com <تصفيق> بسم الله قلنا قبل الفاصل بأننا إن لم ندرك قد يكفر الباحث المؤهل للبحث القرآن قد يكفر ببعض الكتاب وهو لا يعرف يجد آيات صريحة تستوقفه ويهملها لأنه عنده رواية رواها فلان عنده عقيدة قراءها في المدرسة طيب القرآن هو فوق هذا كله وفوق عقائدنا وأحاديثنا وتصوراتنا وتربيتنا إذا أردنا لماذا لا يلتقي المسلمون على القرآن الكريم كل الطوائف تنادي بالقرآن لماذا لأن كل واحد غير ج... لأن... لأن ليس هناك جدية في العودة القرآن ليس هناك جدية هناك كل من منهم ولا... يعني أعمم هناك صالحون من جميع الفرق والمذاهب لكن كل منهم يريدوا في الجملة يريد القرآن تحت, تحت عبائته إذا وجد شيء في القرآن يوافق وحيها الله إذا لم يجد في القرآن يبقى القرآن جانباً عندنا رواياتنا وعندنا شيوخنا وعندنا عقائدنا ومستغنين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 بشر المنافقين أن لهم عذابا أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلى آخر. هذه الآيات أمثالها واضحة كثيرا وليس من, من, من, ليس من الحكمة أن نتصور بأن الكفر فقط هو كفر أبي جهل وأبي لها فقط لن نحضر الكفر كذا نعيش برتاحية والكفر دقيق الله يريد قلبا له ليس لمذهب ولا لتيار ولا لشيخ نعم إن كان هذا المذهب أو هذا التيار أو هذا الشيخ أو هذه الفكرة تنطوي تحت الكتاب مرحبا بها لكن ابتدي من القرآن وأن تنازل لا تصعد الى المذهب وأن تطالع ولا من التيار هذه ضرورية ضرورية أن تدرك ولن يكون تجديد المسلمين لا بهذا إذن هنا لازلنا في آيات البقرة ما يخص الإنفاق لأن أيضا كثير من التصورات أنهم ينفقون وأنهم فعلوا وأنهم يمنون على الله يعني حتى أتباع بعض من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبالغ إذا أخذت عليه الحوضة أو خطأ أو معصية كيف وقد فعل كذا يا أخي لا تمنع على الله ورسوله يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين وهذا طبعا كما قلت إذن ليس الحل في الكفر ولا حتى في النفاق بالمناسبة النفاق عندنا تصور عجيب تصور شعبي كأن المنافقين انتهوا بموت النبي عليه الصلاة والسلام يعني مات النبي فمات النفاق كان حي في الحياة هذا خطأ هذا, هذا طعم هذا طعم في حق النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا نشعر أي أن تنزل سوره اسمها المنافقون والتوبة من آخر ما نزل لا لم تكد أن تبقي أحدا والنفاق والتحذير من النفاق وهكذا ثم يموت النبي وخلاص يصلح الناس يصلحون ممتازين وما شاء الله مجاهدين وكذا يجب التدقيق في المعايير الإيمانية التي نستطيع بها الحكم على فلان بأنه موضع للتأسي والقدوة معنى القدوة الأساسية النص من كتابنا الصلاة لكن على الأقل في الفتوى وفي الأحكام في في السير يعني يكون صالح في الجملة والمعايير التي تطبق على على هذا الشخص نافق أو وقد ذكر النصوص ذكرت علامات المنافقين وذكرت علامات الكفور يعني في القرآن مبثوثة في القرآن الكريم ليست بحاجة إلى يعني إلا إلا إلى قليل بحث وتأمل إذا أعيد للآية لازلنا فيها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والأذى هذه يا أيها الذين آمنوا هذه داخلة أيضا في عموم العموم المؤمنين الدائرة الواسعة هناك دوائر ضيقة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والأذى الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هذه حالات موجودة داخل المجتمع النبوي وهي كثيرة بالمناسبة يعني في القرآن كثث من هذا سبحان الله العظيم قد يأتينا حديث حسنه الهيثم يضرب علينا ألف آية بسهولة لكن لا يمكن أن يضرب حديث آخر هذا ما يجوز هذا يعني نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفكيرنا واستدلالنا واستشهادنا بالأحاديث والمرويات وهجر القرآن الكريم حتى لا نكون من الذين من الذين يشتكي منهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال الرسول يا ربي أن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إذا نواصل في في الإنفاق يا أيها الذين قلنا هنا نا يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صلقاتكم بالمني والآداء الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب صفوان صخرة عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين إذن هنا في كفر ما هو كفر الذي يمن الدي والله يهدي القوم الكافرين وقال لا يؤمن بالله اليوم الآخر وقال يا أيها الذين آمنوا في أي واحد هذا الخليط هو الخليط فلسفي معرفي ليس خريطا عشوائيا لا تظنون أنه لو قال الله الله لا يحب لا يهدي القوم الظالمين أنها ممكن أن تركب هكذا كل لفظة كل حرف في القرآن له معنى عرفناه أو لم نعرفه له سبب هذا النسيج قد يظنها البعض عشوائي نتيجة الثقافة الروائية الثقافة الحديثية الثقافة الوعضية الثقافة الخطابية الثقافة السياسية الثقافة التراثية يظن قد يظن كل شيء وأنا والله أحزن يعني أنا أحاول أنصح بهدوء جدا لأن الجميع يعرف الباحثون يعرفوا من آمن بالقرآن الكريم يعرف كم, كم هو مهجور كم نحن كم هي التصورات الخاطئة عن القرآن الكريم ولكننا نكتم أنا أذكر في فترة سابقة يعني في طلب العلم يعني كنت أقرأ القرآن وما أرى فيه كثير يعني فائدة أرى أني لو, عند لو أفتح كتب الحديث وحدثنا وكيع عن الأعمش عن كذا أنها ما شاء الله يعني ترويني أكثر هذه فتنة لابد أن نلاحظ نعم المحدثون والفقهاء على العين والراس واجتهدوا وعملوا بس يا إخوان لا يعني رجاء رجاء عودوا للأصل للقرآن واحسنوا الظن بمن ينصح مثل هذه النصائح لا تظنون أن كل من نصح له أغراض وله كذا هذا من الشيطان يريد أن يصدكم عن ذكر الله فذكر الله أنت, أنت عد أنت بنفسك وتدبر بنفسك لا تأخذ مني في هذه البرامج أي, أي كلمة خذ فقط مجرد التنبيه مجرد التساؤلات عد وتساءل وقرأ وإن شاء الله ستجد لأفضل مما, مما وجدت وتصحح لي وقل فيها ما شئت إن اهتديت فضللني ليس, ليس عندي أي, أي مشكلة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إذن والله لا يهذ القوم الكافرين، إذن الذي يمن وهو لا يؤمن بالله اليوم الآخر ويظن لا يؤمن هنا الإيمان أيضاً مستويات، قد يكون في ريب، قد يكون في ريب من وجود الله من اليوم الآخر من النبوة، فهذا نوع من الكفر أدنى من النوع المصرح، وهذا تحتاج يحتاج إلى تفصيل، بس لا أريد أن أدخل كثيرا في المصطلحات، لأن كل لفظ القرآن تقريبا كل لفظ القرآنية لا لا نكاد نعرف لفظة واحدة تعريفا قرآنيا دقيقا عندنا هكذا بسرعة هذه العجلة وكان الإنسان عجولا ويقول الله عز وجل في الطرف الآخر يا أيها الذي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل والله بما تعملون بصير ثم ذكر أيضا في الإنفاق آيات إلى أن يقول هنا التركيز على الشيطان في آخر شيء يقول الشيطان ويعدكم الفقرة إذن لماذا الذي هذا ينفق رياءا ثم يمن ثم يؤذي أو يبخل وذكر أيضا في البخل له تعلق هنا أنا دائما أقول لكم لا نهم للشيطان الشيطان في القرآن يذكره أنه القائد العام للضلال نحن تأثرنا منه بالثقافة الغربية أو كذا أحيانا نستحي من ذكر الشيطان والجنة يعني نحاول أن نفسر الأمور تفسيرا ماديا بحتا يا أخي التفسير المادي أنا من أكثر الناس حماسا للعلوم المادية والتجريبية لكن ليس بمبالغة بمعنى أن المادة نفسها عندما تبحث الذرة تواصل تتعمق في, في الذرة ستصل إلى الغيب نفسه هناك غيب فلذلك لماذا نتعصب للمادة وأحيانا نستحي من ذكر كلمة الشيطان فالآن المكتبات كما قلت أظن ما أدري هل ذكرتها أم لم أذكرها ادخل المكتبات لن تجد كتابا يحذر من الشيطان الرجيم ويشرح كيفية أضلاله للناس ومكره وخبرته وماذا؟ لن تجد تجد كتب في التحذير المسلم بعضهم بعض. أدخل مكتبة شيعية تجد التحذير من الوهابية أدخل مكتبة وهابية التحذير من الشيعة والرافضة وهكذا طيب ممتاز هؤلاء عندهم أخطأ بس الشيطان أين هو؟ ضايع ليس له وجود كأن هذا التصور طبعا التصور العملي أو الممارس العملية على هذا نحن بحاجة أن في ذلك يقول الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منهم وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً هنا الربط القرآني في, في, في الإنفاق هنا بعد ما ذكر الإنفاق المن والرياء وما أشبه ذلك ربطها بالشيطان في آيات النجوة ربطها بالشيطان في آيات وستجدون في كل قضية قرآنية يربطها بالشيطان القائد العام الذي يدخل على الصالح في صلاحه وعلى المخلص في إخلاصه وعلى المسرف في إسرافه وعلى البخيل في بخله يعني كما شرحنا أن عند الشيطان خبرة طويلة وعلى مستوى الأفقي والعمودي على المستوى العمودي من أيام آدم إلى اليوم وعلى مستوى الأفقي يدخل في نفس في كل نفس بشرية هذه لا يهمل لكن لا نحمل الشيطان كل شيء عندنا أهواؤنا أيضا وعندنا تعصباتنا وعندنا أفكارنا وما أشبه ذلك إذا في إن شاء الله في في الحلقة القادمة هذه تقريبا ما يخص الإنفاق والإنفاق مع أن هناك حقيقة آيات أخرى في مسألة الربا ومع الربا وأيضا الشيطان وراء هذا كله وهوى النفس والمصالح وهذا المجتمع النبوي هذا كله داخل المجتمع النبوي يجب أن لا نتصور بأن المجتمع النبوي يعني بهذا بهذا الحدية في الفرق بين المؤمنين والمنافقين وكذا لا داخل الجماعة هناك أطياف عانى منها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ضرورية فهمها لفهم سيرة النبي وإن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.tad.com